بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل مذة المذة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كما لا هو المقصد الذي تصلع على إنها عليهم في